جَنًّا مَّسْمَنًا عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 ان في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم وجعلنا من تحتهم بذنوبهم من بعدهم قرنا آخرين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 عَبَةُ الْمُكْذِبِينَ قُل لَّمَنْ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعَنَّكُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لا يؤمنون.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 واخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ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 يشريف الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ومن اضل من من افترى على الله كذبا او كذب باياته ان هُوَ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ, شركاؤكم؟ أين شركاؤكم؟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 لِنُذِب بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَا لَهُم كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء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 ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأذوه حتى أتىهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين وَإِن كَانَكَ بُرَاءٌ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَنَّ فَقَاءً فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَنَّ فَقَاءً فِي الْأَرْضِ أَوْ صُلَّمَ فِي السَّمَا أَوْ صُلَّمَ فِي السَّمَا أَفَتَأْتِيهُ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَا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 قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم, ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من ذابة في الأرض ولا طائر يطير وما من دابة في الأرض ولا بجناحين الا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرايتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين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 أخذناهم بغتة, اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبِصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أُنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَة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 وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِنَّ شَيْءٌ فَتَطْرُدُوهُنَّ فَتَطْرُدُهُنَّ فَتَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اليس الله باعلم بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله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 قوم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا الى الله مولاه الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تبرعا تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون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 قل لست عليكم بوكيل لكل نبي مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم, فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن الصلاة وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وَإِذْ طَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَذْرَاءَ اتَّخَذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا فَلَمَّا فَلَقَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفْلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا فَلَقَالَ لَيْلَمْ يَهْدِنِي رَبِّ لَأَكُونَ لا لا لَأَكُونَ قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما شريكيم وحاج جه قومه قال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 الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم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 ذلك هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا عَلَيْهِ عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين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 وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب صدق الذي بين يديه، مصدق الذي بين يديه، ولتذروا ما القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهم على صلاتهم يحافظون. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه, والملائكة اخرجوا انفسكم اليوم تجزعون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن تَسْتَكْبِرُونَ تستكبرون ولقد جئتمونا كَمَا كما خلقناكم مَرَّةٍ مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم أَن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 وَهُوَ وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة, من نفس واحدة فمستقر ومستودع 110. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون يَفْقَهُونَ وهو الذي أَنزَلَ من السماء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 العناب والزيتون, والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لا لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا على وكذلك نصرف الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا درست ولنبينه لِقَوْمٍ يعلمون اتبع ما أُوحِيَ إِلَيْكَ من ربك لا اله إِلَّا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا هُمْ عَلَيْهِ بِوَكِيلَ وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ورسموا بالله جهد عيمانهم لئن جاءتهم, آية لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أن أفئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا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 الى اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل, من ربك انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من وتمت كَلِمَةُ ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أَكْثَرَ من في الْأَرْضِ يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إِلَّا الظن وَإِنْ هُمْ إلا يخرصون يَخْرُصُونَ ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم ان كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا من رس الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم و فصل لكم ما حرم عليكم إلا ملطررتم إليه و إن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين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 كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمينا ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاء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 وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على, أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافلين الغني ذو الرحمة إياه شئ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله ذرأ من ما ذر من الحirth نصيبا فقالوا, فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا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 لهم ليرضوهم وليلبسوا وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترؤون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من, نشاء إلا من نشاء وَأَنْعَامٌ حُرِّمَ الظُّهُورُ هَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ نَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سيجزيهم بِمَا كَانُوا يفترون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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قد ضَلُّوا وَمَا كان وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل االذكرين حرم انثيين ام ما اشتملت عليه ارحام انثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا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 إلا يكون ميتا الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس فانه رجس او فسقا اهلل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما أو, او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغضهم وان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 قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين قل هل ان شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواءهم الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون قل تعالوا اسلموا ربكم عليكم أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِلَّا ٱقْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 اتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولون انت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 ما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم بملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟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 الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما امرهم إلى الله ثم ينبعهم بما كانوا يفعلون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 ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازره وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاق خلق ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم